ان الله مع الذين استقوا وسلموا اهل العلم ا و ا ل م ا د ة ن ح م د ه و ن س ت ي ن ه ونستهديه ونعوذ ب ا للانتاج ه عز وجل الاعلامي ن ن ه د و ا ل ل فلا مضل له ه و م ن ي ض ل فلا له هادي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 لقد كان لكم في رسول الله اسوه ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر وذكر الله كثيرا حديثنا عن مضمون هذه ا ل آ ي ا ت هذه ا ل آ ي ة ا ل م ب ا ر ك ة و ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة تحتفل في هذه ا ل أ ي ا م بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف يكون الاحتفال الصحيح بميلاده عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكون ذلك ب أ ن نجعله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ق د و ة لنا في كل ا ل ح ي ا ة ان يكون عليه ا ل ص ل ا ة والسلام هو المثل الاعلى لكل فرد من افراد المسلمين كيف يكون الاقتداء به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يكون ذلك في مجالات ع د ي د ة من اهمها أ و ل ا عقيدته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثانيا عبادته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثالثا أ خ ل ا ق ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اما عقيدته كيف كانت ع ق ي د ة المصطفى صلى الله عليه وسلم لقد كان عليه السلام عظيم التعلق بالله رب العالمين في السراء والضراء يلجا إ ل ى الله عز وجل في كل أ م ر من أ م و ر حياته صغيرا كان أ م كبيرا حقيرا كان أ م جليلا يتعلق بالله يستغيث به يدعوه يتوكل عليه يرجوه يخافه ويركع له عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بل ربى اصحابه على التعلق بالله فرباه على الاستعانه بالله رب العالمين صغارا وكبارا ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم في ا ل ق ص ة ا ل م ش ه و ر ة كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على إ م ا ر فقال لي يا غلام إ ن ي أ ع ل م ك كلمات احفظ الله يحفظه احفظ الله تجده تجاهك إ ذ ا س أ ل ت ف ا س أ ل ا ل ل ه و إ ذ ا س ا ل ت ف ا س د ع ن ب ا ل ل ه و ع ل م أ ن ا ل أ م ة ل و ا ج ت م ع ت على أن يوم فروك بشيء ل م يوم فروك إ ل ا لشيء قد ك ت ب ه الله ل ك و إ ن مجتمعو ا على يوم فروك بشيء ل م ي ض م فروك إ ل ا لشيء قد ك ت ب ه الله علي ه ر ف ع ت ا ل أ ق ل ا م و جفت ا ل ص ح م يربي ن ب ي صلى الله عليه و سلم حتى ص غ ا ر ا ل م د ي ن ة و ا ل نشاه ا و الاطفال على هذه ا ل ع ق ي د ة استعن بالله إ ذ ا استعنت و ا س أ ل الله إ ذ ا س أ ل ت وهذا يدل على اهتمامه صلى الله عليه و سلم بتربيه هؤلاء الصغار على ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ي م ة و أ ب ن ا ء ن ا في هذه ا ل أ ي ا م في ع ط ل ة ص ي ف ي ة من ي ع م ه أ م ر ه م ينبغي أ ن يضع لهم جدولا ل ل ا س ت ف ا د ة من هذه ا ل ع ط ل ة ا ل ص ي ف ي ة و لا يجعلهم ع ر ض صيفية للضياع والفشل والتشتت بين القنوات والبرامج ا ل ه د ا م ة وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته عقيدته صلى الله عليه وسلم الاستعانه بالله رب العالمين في السراء والطراء كذلك كانت عقيدته صلى الله عليه وسلم الاعتماد على الله عز وجل في كل أ م و ر ه ومن ذلك أ ن ه ع ل م ا ل ص ح ا ب ة ا ل ا س ت خ ا ر ة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 ثم ليقل و اللهم إ ن ي أ س ت غ ي ر ك بعلمك و أ س ت غ ف ر ك بقدرتك و أ س أ ل ك من فضلك العظيم ف إ ن ك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا أ ع ل م و أ ن ت علام الغيوب اللهم إ ن كنت تعلم أ ن هذا ا ل أ م ر ويسمي حاجته زواجا أ و سفرا أ و و ظ ي ف ة أ و ت ج ا ر ة اللهم إ ن كنت تعلم أ ن هذا ا ل أ م ر خير لي في ديني ومعاشي و ع ا ق ب ة أ م ر ي فاغفره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وان كنت تعلم أ ن هذا ا ل أ م ر شر لي في ديني ومعاشي و ع ا ق ب ة أ م ر ي فاصرفه عني واصرفني عنه و ا غ ر لي الخير ح ي ث كان ثم ر ف ض ن ي به هذا الدعاء المبارك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم أ ص ح ا ب ه م كما يعلمهم ا ل س و ر ة من ا ل ق ر آ ن يعلمهم أ ن يلجاوا إ ل ى الله عز وجل لانهم في ا ل ج ا ه ل ي ة كانوا يمارسون طقوسا تدل على جهل م ب ن ي ة على ا ل و ه ظ و ا ل خ ر ا ف ة كانوا يتوجهون إ ل ى ا ل أ ص ن ا م و ا ل أ و ث ا ن يستعينون بها ويسالونها ويستفتونها فيما يسمى بالاستقسام ب ا ل أ ز ل ا م ف أ ف ص ل النبي صلى الله عليه وسلم هذه ا ل ع ا د ة التي تدل على جهل وشرك بالله و أ ع ط ا ه م بديلا عنها ا ل ا س ت خ ا ر ة والتعلق بالله رب العالمين مما يشابه عاده ا ل ج ا ه ل ي ة في زماننا الحاضر ما يسمى باللجوء إ ل ى الدجالين ل م ع ر ف ة ا ل م س ر و ق ا ت أ و اللجوء إ ل ى المشعوذين ل م ع ر ف ة بعض ا ل أ ش ي ا ء ا ل غ ا ئ ب ة وبعض ا ل أ م و ر ا ل ق ذ ي ة ومن ذلك ما يسمى ب ا ل أ ب ر ا ج عند كثير من المصغرين ا ل ج و ه ا ن أ ب ر ا ج الحظ ب ر ج ك اليوم أ و ح ظ ك اليوم في ب ع ض المجلات و بعض الجرائد ا ل ي و م ي ة أ و ا ل د و ل ي ة و منها كذلك ما يسمى بالرمل ا ل خ ط على الرمل أ و قراءه الفنجان أ و قراءه الكف أ و فتح الكتاب أ و الودع أ و غيرها من مباركات ا ل ج ا ه ل ي ة كلها تشبه ا ل ا س ت غ س ا م ب ا ل أ ز ل ا م ابطلها رسول الله صلى الله عليه و سلم وعلمنا محلها ا ل ع ق ي د ة ا ل س ل ي م ة ا ل ا س ت ق ا ر ة أ ن نستعين بالله ف إ ن ه يعلم ولا نعلم ويقدر ولا نقدر وهو علاه الغيوب وهو على كل شيء قدير كذلك عقيدته صلى الله عليه وسلم كانت ح م ا ي ة التوحيد و ح م ا ي ة ا ل إ ي م ا ن من الشوائب فكان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لا يرضى من أ ص ح ا ب ه أ ن يخدشوا التوحيد وكان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ح م ا ي ة ع ظ ي م ة يربي اصحابهم على ان لا يهدموا ا ل ع ق ي د ة من ذلك حديث أ ب ي واقد الليثي رضي الله عنه قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غ ز و ة من الغزوات والمشركون لهم س د ر ة ينوطون بها أ س ل ح ت ه م أ ي ش ج ر ة يعلقون عليها السلاح يزعمون أ ن هذه ش ج ر ة ش ج ر ة م ب ا ر ك ة و أ ن ه ا تكتب لهم النصر أ و ت ج ل ب ل هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل اجل ان يكون ه ا ك افضل من اجل ان يكون ل ن ا ك افضل ن اجل ان ي و ن ه ا ك افضل م س د ج ان ي ك و ه د ب ا ل إ س ل ا م ي ا ر س و ل ا ل ل ه ا ج ع ل ل ن ا ذ ا ت أ ن و ا ه ك م ا ل ه م ذ ا ت أ ن و ا ه ي ا ر س و ل ا ل ل ه ا ج ع ل ل ن ا شجرة م ب ا ر ك ة ن ت ب ر ك بها ن س ت ع ي ن ب ه ا ع ل ى ا ل ان ي ك و ا ل من اجل ان يكون هناك افضل من اجل ان يكون ه ا ك افضل من اجل ان ي ن ا ك ا ل م اجل ان يكون هناك افضل من ا ل ان ي ا ك ماذا كان الجواب من الرسول عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ ع ل ن ه ا ص ر ي ح ة و ا ض ح ة فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بعد هذا الطلب الله أ ك ب ر إ ن ه السنن ا قلتم والذي نفسي بيده اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ة كما قالت بنو اسرائيل لموسى اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ه علمهم النبي صلى الله عليه وسلم أ ن من طلب النصر من عند غير الله فقد أ ش ر ك من تبرك بشيء لم يجعله الله جل وعلا مباركا فقد كفر كما كفرت بنو إ س ر ا ئ ي ل عندما طلبوا من موسى أ ن يجعل لهم إ ل ه ا بعد أ ن نجاهم الله جل وعلا من البحر و غ ر ق فرعون خلفهم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إ س ر ا ئ ي ل لموسى اجعل لنا إ ل ه ا كما لهم آ ل ه ة كان ذلك في ا ل ج ا ه ل ي ة وما زالت بعض المباركات في واقعنا المعاصر تدل على شوائب ا ل ي ا ه ل ي ة بين أ ب ن ا ء المسلمين من المسلمين من يعتقد في بعض ا ل أ ح ج ا ر أ ن ه ا م ب ا ر ك ة وبعض ا ل و ع ا ط ي ن والتربه أ ن ه ا تشفي و أ ن ه ا تعالج و أ ن ه ا تفعل وتفعل وكل ذلك وهم وباطل لا دليل عليه ولا برهان و إ ن م ا النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام سد هذا الباب في حياته ف ل ك يقولون ا ل م س ل م يقولون ا المسلم يقولون ان ا ل ل م يقولون ان المسلم يقولون ان المسلم ي ق و و ن ان المسلم ي ن ان المسلم يقولون ان المسلم ي و ل و ن ا ا ل ل م ي ل ن ان المسلم و ل و ن ا م س ل م يقولون ا ل م س ل م يقولون ان المسلم يقولون ان المسلم يقولون ان المسلم يقولون ان ا ل م س ي ان ا ل م ل م ي ق و ل و ل م س ل ي ق و ان ا س ل م ا ل م س ل م يقولون ا م س ل م يقولون ان ا ل م س ل يقولون ان المسلم ي ق و ل و ان ا ل م س ل ل و ن ان المسلم ل و ن ا المسلم ي ا م س يقولون ان المسلم ي ل ن ان المسلم ي ه و ل و ان ا ل م ل م ي ق و ا ل س ل ي ق و ل و ا ل م س ي ق و ن ان المسلم ما شاء الله وشئتا ما شاء الله يا مؤمنا وشئتا فهو ضمن نبيو عليه الصلاه والسلام وقال له يا هذا أ ج ع ل ت ن ي لله م ي د ا قل ما شاء الله وحده قل ما شاء الله وحده فالما ش ي لله تجعلني شاء ي ل ل ولا اجعلني نديدا لله ه نديدا قل مَا ش الله وحده فهذا ك كانت عقيدته عليه الصلاه والسلام أما عبادته فقد كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ ع ظ م البشر اجتهادا في ا ل ع ب ا د ة و أ ك ث ر ه م تقربا إ ل ى الله عز وجل كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه ل أ ن الله جل وعلا ف ا ط ب ه قائلا يا أ ي ه ا المزمل قم الليل إ ل ا قليلا نصفه أ و انقص منه قليلا أ و زد عليه ورتل ا ل ق ر آ ن ترتيلا إ ن ا سنلقي عليك قولا ثقيلا كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقوم الليل وكان اصحابه يقتدون به في قيام الليل وقد مدحهم الله جل وعلا على ذلك ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثاء وطائفه من الذين معك النبي عليه الذين جعلوا قدوة في كل وطائفة من الذين معك والله الليل والنهار الليل يقدر ع ل م ان ل ت ص و ه فتاب عليكم ف ق ر أ و ا ما تيسر من ا ل ق ر آ ن كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عظيم الحرص على ا ل ص ل ا ة ل أ ن الصله بين ا ل إ ن س ا ن وبين الخالق عز وجل خالق ا ل إ ن س ا ن ومكون ا ل أ ق و ا ل فكان من آ خ ر وصاياه صلى الله عليه وسلم وهو يودع الدنيا و ي ف ا ر ق ا ل ح ي ا ة ويغادر الكون من آ خ ر وصاياه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وهو في فراش الموت ع ل ي د ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة و م ا م ل ك ت أ ي م ا لكم ا ل ص ل ا ة ا ل ص ل ا ة و م ا م ل ك ت أ ي م ا لكم كلمات م و ج ز ة لكن ه ن ت د ل على شمول في ا ل ت ر ب ي ة ي ر ب ي ه م ا ل نبي صلى الله عليه وسلم على حق الله الصلاة حق الله ثم على حقوق ع ب ا د الله و ا ل م ل ك ت أ ي م ا لكم من ا ل أ س ر ا و ا ل أ ل ق ا ه والعلم ي ن فإن يا أ ا ن ة أ د و ا حقوقهم كما تؤدون حق الله الصلاه ا ل ص ل ا ة وما ملكت أ ي م ا ن ك م بل عدها النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ خ ط ر ما يقود إ ل ى النار إ ذ ا ضياها ا ل إ ن س ا ن العهد الذي بيننا و ب ي ن ه ا ل ص ل ا ة فمن تركها فقد كفر وقد فصل النبي صلى الله عليه وسلم احكامها و ش ر و ب ه ا و أ ر ك ا ن ه ا وواجباتها وقال ل أ ص ح ا ب ه و ل أ م ت ه صلوا كما ر أ ي ت م و ن ي اصلي فمن صلى ي ب غ أ ان يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ي أ خ ذ عبادته من المصطفى عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ثم كذلك من عباداته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا ل إ ك ث ا ر من قراءه ا ل ق ر آ ن مع قيام الليل والدعاء م ن ا ج ا ة الله عز وجل ا ل ا ن ف ا ق في سبيل الله س ل ط ة ا ل أ ر ح ا م الجهاد في سبيل الله ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من العبادات التي م ل أ ت حياته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف إ ن نحن من هذه العبادات ونحن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحتفل بمبعثه وميلاده عليه السلام ثالثا أ خ ل ا ق ه كيف كانت أ خ ل ا ق ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ماذا كانت سياياه و ط ب ا ر ع ه عليه الصلاه والسلام لقد كان عليه, والسلام؟ عليه السلام أ ط ه ر البشر و أ ش ر ف الناس والسيد ولد آ د م اجمعين عليه ا ل ص ل ا ة والسلام من أ خ ل ا ق ا ل ص د ق قبل البعثه وبعدها حتى كان ب ا ل ج ا ه ل ي ة عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يلقب للصادق الامين وقد امر أ ت ب ا ع ه بالصدق وحث أ م ت ه على الصدق عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وحذرهم ن ا ل ك ر ك قائلا عليكم ب ا ل ص د ق ف إ ن الصدق يهدي إ ل ى البر و إ ن البر يهدي إ ل ى ا ل ج ن ة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى ي ك ت ب عند الله الصديقا و إ ي ا ك م والكذب ف إ ن الكذب يهدي إ ل ى الفجور و إ ن الفجور يهدي إ ل ى النار و لا يزال الرجل يكذب و يتحرى الكذب حتى ي ك ت ب عند الله كذابا كان من صفاته و أ خ ل ا ق ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام التواضع كان يكره أ ن يتميز ّ ع ن أ ص ح ا ب ه و هو أ ع ظ م البشر و أ ش ر ف الناس كان مع أ ص ح ا ب ه عليه ا ل ص ل ا ة و السلام كواحد منهم نهاهم أ ن يقوموا له قائلا لا تقوموا كما تقوم ا ل أ ع ا ج م تعظم ملوكها بل نهاهم عن ا ل م ب ا ل غ ة في مدحه و إ ط ر ا ئ ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قائلا لهم وناهيا ومحذرا لا تقروني كما أ ق ر ت النصارى عيسى بن مريم إ ن م ا أ ن ا عبد فقولوا عبد, ورس... فقولوا عبد الله ورسوله لا تقروني ان لا تبالغوا في مديحي كما بالغ النصارى فقالوا عيسى هو الله وقالوا عيسى ابن الله لا تقولوا ذلك إ ن م ا أ ن ا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وهذا تحذير لمن يمدح النبي صلى الله عليه وسلم وكثير من المداحين قد وقعوا في خلل في مدحه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يعظمونه صلى الله عليه وسلم بصفات الله ف م ن المداحين من يمدحه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب أ ن ه يعلم الغيب ة أ و أ ن ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يقول لي شيء يكون فيكون في وهذا من صفات الله عز وجل ومن جهل هؤلاء بما أ م ر به النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ف ا ل م ب ا ل ة في م ث ل ه منهي عنها وهو ما قاله عليه السلام كذلك من أ خ ل ا ق ه وصفاته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الكرم أ ع ط ى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا غانما بين جبلين فغاب الرجل إ ل ى أ ه ل ه وقومه قائلا يا قومي أ س ل م و ا ف إ ن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى ا ل ف ق ر والفاقه لم يكن عليه ا ل ص ل ا ة والسلام يلتفت إ ل ى الدنيا بدرهمها ودينارها ب أ ك ل ه ا وشربها و إ ن م ا كان عليه ا ل ص ل ا ة والسلام زاهدا في الدنيا يعطي أ ص ح ا ب ه من الدنيا ما يريدون لما شك الصحابه في م ع ر ك ة حنين أ ن النبي صلى الله عليه وسلم أ ع ط ى فلان وفلان وترك فلان وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم حتى أ ق ب ل و ا لحاهم بالدموع وسالت د م و ع ه م على وجوههم فقال لهم عليه ا ل ص ل ا ة والسلام أ و ج د ت في أ ن ف س ك م يا معشر ا ل أ ن ص ا ر في لعاعه من الدنيا تالفت بها قوما حديث و ع ا د ب إ س ل ا م وتركتكم إ ل ى ما قسم الله لكم من ا ل إ ي م ا ن ف ب ق ى ا ل ص ح ا ب ة سماها لعاعه الاف من ا ل ذ ا ت من القناطير ا ل م ق ن ط ر ة ومن ا ل ف ط ه ومن الخيل و ا ل إ ب ل ما لا يحصى حقره النبي صلى الله عليه وسلم في عيونهم قائلا ل ع ا ء من الدنيا فكان من صفاته و أ خ ل ا ق ه الزهد والكرم كذلك كان من أ خ ل ا ق ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الرفق مع أ ب ن ا ئ ه وبناته وزوجاته مات ابنه إ ب ر ا ه ي م فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم فتعجب ا ل ص ح ا ب ة فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إ ن ه ا ا ل ر ح م ة من لا يرحم لا يرحم و إ ن ا لفراقك يا إ ب ر ا ه ي م المحزونون في ا ل م ق و ل ة ا ل م ش ه و ر ة إ ن القلب لا يحزن و لا عين لا تدمع و لا نقول إ ل ا ما يرضي الرب و إ ن ا لفراقك يا إ ب ر ا ه ي م المحزونون تدخل عليه ابنته ف ا ط م ة فيقوم لها عليه الصلاه و السلام اكراما لها و يقبلها بين عينيها و يجلسها إ ل ى جواره و يقول ف ا ط م ة ب ض ع ة مني من آ ذ ا ه ا فقد آ ل ا ن ي هذا فعله صلى الله عليه وسلم مع بناته في بيته أ م ا أ زواجه فقد قالت ع ا ئ ش ة رضي الله عنها عندما سئلت ماذا يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته قالت يكون في خ د م ة أ ه ل ه يساعد زوجاته في اعمال البيت من ن ظ ا ف ة وطعام وشراب مع بيته المتواضع عليه ا ل ص ل ا ة والسلام و إ ن ك ا ن ا ت ه ا ل د ن ي و ي ة ا ل م ت و ا ض ع ة لكنه صلى الله عليه وسلم سيد ا ل أ و ل ي ن و ا ل آ خ ر ي ن هذه بعض أ خ ل ا ق ي ف إ ن نحن من أ خ ل ا ق ي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام مع بناتنا و أ ب ن ا ئ ن ا وزوجاتنا و أ س ر ن ا لقد كان لكم في رسول الله أ س و ة ح س ن ة لا ي ك و ن ذلك إ ل ا لن يحقق ا ل ق د و ة به عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في ا ل ع ق ي د ة و ا ل ع ب ا د ة و ا ل أ خ ل ا ق الله المستعان وعليه ا سفلان ولا حول ولا ق و ة إ ل ا لي الحمد لله رب العالمين و ا ل ع ا ق ب ة للمتقين س ولا عدوان إ ل ا على الظالمين ا ل آ ث م ي ن المعتدين ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة تعلن حبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتحتفل بميلاده كل عام لكن هذا الاحتفال كثير من العلماء إ ن لم يكن س ا ئ ر العلماء وعلى راسهم علماء ا ل م ا ل ك ي ة و أ ه ل السودان ينتسبون للمذهب المالكي قد أ ف ض ل و ا هذه الاحتفالات المقيده بزمان والمحدده بمكان والتي تمارس فيها مراسيم و ت ق و س م خ ا ل ف ة لشرع الله عز وجل على, رأسها على راس هؤلاء ا ل إ م ا م القرطبي رحمه الله صاحب التفسير المشهور و ا ل إ م ا م أ ب و بكر ا ل ص ر ط و ش ي رحمه الله و ا ل إ م ا م ابن الحاج صاحب المدخل الشهير وغيرهم ن مشاهير علماء سادات المالكيه قد ح ك م و ا على هذه ا ل م و ا ل د المبتدعه ب أ ن ه ا ب د ء و ض ل ا ل ة ومن أ ر ا د العلم يرجع إ ل ى أ ق و ا ل اهل العلم لكن الاحتفال الحق الذي يزلزل ا ل أ ع د ا ء ويصبح المجتمعات هو أ ن نجعله صلى الله عليه وسلم المثل ا ل أ ع ل ى ل أ ب ن ا ئ ن ا و ل أ و ف س ن ا لقد كان لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم و س و ة ح س ن ة أ ن ندخل اخلاقه إ ل ى اسرنا وبيوتنا أ ن ندخل عقيدته في قلوبنا ومجتمعاتنا أ ن ننشر عباداته في أ ن ف س ن ا ورعايانا ومن نروح و ف ي م ن ا هيجينا هكذا نكون قد عظنا م رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا ل تعظيم ونكون قد ا ح ت ف ل ن ا به ل أ ن ه م ح ا ل أ ن ن ح ب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ن خ ا ل ف س ن ت ه م ح ا ل أ ن ن ح ب رسول الله صلى الله عليه وسلم و ن ع ص ي أ م ر ه و ن خ ا ل ف شريعه ت إن ك ن ا ن ح ب ه و ن ح ب الله عز و ج ل الذي ا خ ت ا ر ه وصفاه و أ ر س ل و بالكباء هو الدليل المتابع ة والعمل هو البرهان لقوله تعالى قل إ ن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور ر ح ي م محبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك فيها لكنها م ح ب ة ع ا ط ف ي ة ينبغي أ ن تحول إ ل ى م ح ب ة ش ر ع ي ة كيف تكون م ح ب ة ش ر ع ي ة أ ن نتخلق ب أ خ ل ا ق ه ونعتقد عقيدته ونعبد الله عز وجل بعبادته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كما قال الشاعر ت ع ص الرسول و أ ن ت ت ج ع ب حبه هذا م ح ا ر في القياس البديع لو كان حبك صادقا لاطعته إ ن المحب لمن يحب مطيع فنسال الله جل وعلا أ ن يجعلنا من أ ح ب ا ب ه عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ومن أ ت ب ا ع ه وان يشفعه فينا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في يوم لا ينفع فيه مال ولا م ل و ن إ ل ا من اعطى الله بقدر سليم اللهم اهدنا فيمن ه د ي وعافنا فيمن عافيت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا و ص ر ب عنا برحمتك شر ما ق ض ي إ ن ك ت غ ض ي ولا ي غ ض ى عليك انه لا يذل من واليك ولا يعز من ع ا د ي ت ب ا ر ك ربنا وتعاليت نستغفرك و ونتوب اليك اللهم اغفر لنا من ح ش ي ت ك ما تقل به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم لأسمائنا ما منا من ظلمنا من مصيبتنا همنا مبلغ علمنا من يرحمنا برحمتك أرحم وقوتنا أحييتنا واجعله واجعل سعرنا على من ظلمنا على من عادانا ولا اجعل في ديننا ولا اجعل أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا علينا وأبصارنا وانصرنا ديننا الدنيا بذنوبنا الوارث ولا ولا ولا ولا لا يخافك ولا الراحم أكبر في يا تصدق اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آ خ ر ت ن ا التي إ ل ي ه ا معادنا واجعل ا ل ح ي ا ة ز ي ا د ة لنا في كل خير واجعل الموت ر ا ح ة لنا من كل شر اللهم اجعلنا من المستحقين ل ش ف ا ع ة نبيك صلى الله عليه وسلم المحبين ن ل و حبا صادقا إ ن ك ج و ا ب كريم وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن قمنا ص ر ا خ ك ا ل ح م ك م ا ل ل ه